الحمد لله الذي أنشأ وابارا وخلق الماء وفارا وأبدع كل شيء وذارا لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سارا وخلق فآمر وعبد فأثاب وشكر وعصي فعذاب وغافر وجعل مصير الذين كفروا إلى سقر والوسيلة والفضيلة والمقام الأرفع اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل عليك. اللهم ارزقنا العافية وأدم علينا العافية ولا تحرمنا العافية يا رب العافية اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلنا نسألك في ليلة الرجاء هذه اللهم إنا نسألك في هذه الليلة التي حال الموت بينها وبين كثير من خلقك إلهنا إن كتبت في س لوگ مرف اسماء من النار. الله اللهم لا تجعلنا من أهلها اللهم لا تجعلها سكناً لنا اللهم يا الله اجعلنا ممن لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالد This summer sabua على الصراط أقدامنا وحرم على النار أنفس احززتها بتوحيدك وضمائر وضمائرا عقدت على موجتك حاشاك الهنا ان تحرقنا بحراره نيرانك الهنا لا تغلق على موحديك ابواب رحمتك فانا نشهد ان لا اللهم لا تغلق علينا أبواب رحمتك اللهم يا حيو يا قيوم لا تغلق عنا أبواب رحمتك ولا تحجب مشتاقيك عن النظر إلى وجهك إلى هناء إلى أتطبع على قلوب انطوت على محبتك أتصم آذانا أتصم آذانا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا وخُصَّ من ذلك والدينا اللهم ارحم والدينا اللهم تجاوز عن والدينا اللهم ارأف بوالدينا اللهم تحنن على والدين اللهم يا الله اللهم من كان منهم حيا اللهم أسعده يا اتينا اللهم ارف بشبابنا وفتياتنا الىنا الهنا من تاب منهم اليك فتب عليه اللهم من تاب منهم اليك اللهم فتب عليه الله اللهم فتب عليه اللهم ومن أقبلت منهن إليك اللهم فأقبل عليها وأقبل إليها وارحم عبرتها وانكسار قلبها واستر عليها واستر عليها واستر عليها, واستر عليها اللهم من كان منهم محسنا اللهم فأحسن إليه اللهم ومن كان منهم مسير اللهم إنك تعلم اللهم انك تعلم ان بقلوبنا من الخوف على شبابي على ذلك في رمضان وبعد رمضان اللهم في رمضان وبعد رمضان اللهم حل بينهم اللهم حل بينهم وبين العودة إلى معاصيهم اللهم حل بينهم وبين العودة إلى ذنوبهم اللهم تب عليهم اللهم تب عليهم اللهم تب عليهم توبة من عندك أحل عليهم حو یہ من ابتلي بالسرطان اللهم إنهم يتعلمون اللهم واشفي يا ربنا من ابتلي بالأورام والأوهام وسيدنا إلهنا قد عامت وضمت وفاشت يا اللهم يا, حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم ردهم إلى أهليهم وأوطانهم فرحين سالمين فرحين سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم أن من بين ثنان والعقيم والسقيم والمديون والعذب والعيم والمسحور والمحسود والمعيون والمنسوس ومنهم من لا نعلم حالته ومنهم من لا نعلم حالته وانت تعلم حالته يا علام نسألك سؤال من وثق بك وأحسن ظنه فيك وأحسن ظنه فيك اللهم يا حي يا قيوم اللهم لا تخرجنا من هذا الجامع إلا وقد عرضيتنا وشفيتنا وكفيتنا حي يا قيوم اللهم اجعل هذا الجامع منارة لك مقعده من الجنان اللهم أره مقعده من الجنان واجعله اللهم اجز رجال أمننا فضهم بحفظك واكلعهم بحفظك نشكر لمسؤولهم وانا ومن تحت ايديهم من الاخوه والاخوات برحمتك يا فاطر الارض والسماوات اللهم امن هذه البلاد اللهم احفظ هذه البلاد اللهم تولى امر هذه البلاد اللهم اللهم أحطها بعنايتك اللهم اكفي أهلها وولاة أمرها ومن عاش فيها كل شر كل شر كل شر اللهم من أرادها وأراد أنها بسوء اللهم فحل بينه اللهم حل بينه وبين ما يريد اللهم فاعله ولا تحقق له غايه واجعله لمن خلفه عبره وعايه اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد ما تع قبليه